إذ قالوا ليوسف يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين، قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.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 وجاءوا على قميص بدمن كذب قال بل سوالت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون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 وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان يرفعنا او نتخذه ولدا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 لَمَّا بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتا لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به بِهَا بها لولا أرآ برهان كَذَلِكَ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه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 إن ربي بِكَيْدِهِ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا رأته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أما أبرئ نفسي.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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إلَّا كَمَا آمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 فَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأطبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم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 فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً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 وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراء. قال بل سوّلت لكم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 قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 و تفصيل كل شيء و هدى و لقوم يؤمنون